ا ل ل ه م أنت ربي لا إ ل ه إ ل ا أنت خ ل ق ت ن ي و أ ن ا ع ب د ك وأنا ع ل ى ع ه د ك و و ع د ك م ا استطعت أعوذ بك من ل ا س ل ع م ت ك ع ل ي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر فإن لفضيله الدكتور ا ل ذ ن و ب إ ل ا أن